يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَوْ عَلَى أَوْلِيَائِكُمْ أَمْ أو الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتدعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا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 ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انتم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا